وآل إن نران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت المرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محر سميع عليم فلن Al-Fatihah هُوَ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَأَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى إِنَّ نالكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ نالكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طيبة إنك سميع الدعاء مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من oni hi نسبح بالله العشي والابكار قال رب جعل لي يا قال اياك الا تكلم سَثَل فَتَأَ مِن إِ النَّزَ وَالكُر الرَكَ كَثًا وَسَِّ حِاش وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَاقِ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 چل ملا کچو موریہ مہین نو مغل بیس نو موری show the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 ahi <laughs> sa so وَ وَ ختهُ